لله الحمد لله باسط العطاء ومذير الدعاء أحمده سبحانه على السراء والضراء حمدا يملأ الأرض والسماء ويملأ ما بينهما من ما شاء وأجهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك والديان ذو الجود والإحسان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأنه وأشهد أن محمداً عبده ورسوله البسير النذير والشراج المنير خير من تبرع إلى الله في المصائب وتقرب إليه في الرغائب وأرشد إلى صالح الدعوات لكشف الكربات صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه العابدين لربهم في سائر الأوقات أما بعد أيها الإخوة المؤمنون خلق الله تعالى الخلق ولا غنالهم عن خالفهم وأمرهم جل جلاله أن يذكروه في السراء ويلجأوا إليه في الضراء ومن تعرف إلى الله تعالى في الرخاء عرطه ربه جل جلاله في الفدة ألم ترى أن يونس عليه السلام لما كان في بطن الحوت فدعاه وقال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ارتفعت دعواته إلى السماء قالت الملائكة يا ربي هذا خوت معروف من عبد معروف في أرض غريبة من هذا يا ربي قال الله تعالى هذا عبد يونس قالت الملائكة يا ربي أفلا تذكر ما كان يفعل في الرخاء فتنجيه في البلاء لم يزل يرفع له عمل صالح ودعوة مجابة قال الله تعالى فلا ثم قال الله جل جلاله فلولا أنه كان من المسبحين لنبت في بطنه إلى يوم يبعثون أما فرعون فإنه لما سلاطمت عليه أموات البحر وجعل يدعو ويستغيه ويقول آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بني إسرائيل فالتفعت دعواته إلى السماء قالت الملائكة يا ربي صوت منكر من هذا يا ربي قال الله تعالى هذا كرعون فاذا جبرين ينزل ويأخذ من طين البحر ليضع فيفن كرعون ويقول الله جل جلاله الان وقد عصيت قبل وكنت من المسجدين نعم كلما اقبلت الى الله تعالى اقبل اليك وان اعرفت عنه اعرض عنك اسمع الى قول الله جل جلاله يحبهم ويحبهم يحبونه. لما أحبوه أحبهم وقال جل جلاله نسوا الله فنسيهم لما نسوه استحق النسيان ومكروا ومكر الله وهذا جزاء الماكرين فلما زابوا أزاب الله قلوبهم نعم جزاء وفاقا إنهم يسيجون كيدا إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم أدرك ذلك أقوام العقراء فعرفوا حاجتهم إلى ربهم الذي لا يخيب من رجاه ولا يضيع من جعاه ولا يرد من أمنه ولا ينسى من سعنه انظر إلى حبيبك وقرة عينك ومهجة فؤادك محمد عليه الصلاة والسلام وقد خرج إلى معركة بدر لينصر الدين فإذا بين يديه جيش لا قبل فجعل يستغيث ربه اللهم انتهلك هذه العصابة لا تعبد بالأرض ويعيد ويستجير ويدعو دعاء الكثير دعاء من جمت لله رقبته وسجدت له جبهته وصابت له عيناه ينظر الله تعالى الى اليدين الدائتين فاذا هما يدان طاهرة كان ما لمست حراما ولا اعطت حراما ينظر الى العينين فاذا هما في الليل باسية كان. وفي النهار مغضوبة كان واذا فمدعي في النهار مسبح جاكر وفي الليل متعبد شاكر فتهتز ابواب السماء بملائكة اشجاء ويوفر المحبون المتقربون الذين اقبلوا الى ربهم تبار الله تعالى عليهم تعرفوا اليه في الرخاء تعرفهم في الشدة اذا حل الهم وخيم الغم واستد الكرب وعظم الخطب وضاقت السبل وضارت الحيل نادى المنادي يا الله فيفرج الهم وينفس الكرب ويدلل الثاب وما بكم من نعمة الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجعرون فإذا أجدبت الأرض ودبلة الأزهار ودوة الأشجار وغار الماء وقل الغذاء واكتد البناء ومات الزرع وجفت الزرع واتغاز الشيوف الركع والأصطال الربع والبهائم الركع نادوا جميعا يا الله فتهتز أبواب السماء ويستجاب الزهاء وينكجف البناء وهو الذي ينزل الغيت من بعد ما طنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد واذا اتج المرض بالمريض وقلت حيلته وضعفت وسيلته وعجز الطبيب وحار اللبيب نادى المنادي يا الله امن يجيب المضطر اذا دعاه ويسفف السوء، ويجعلكم خلفاء الارض االه مع الله قليلا ما تذكرون واذا في بطن الأم اعترب الجنين واستجل الكرب عظم الأمين وأوسكت الأم على الهناك وعيقنت بالممات ونادت يا الله فيزول أمينها ويخرج جنينها كيف حدث ذلك إن الله على كل شيء قدير والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشهرون فهو جل جلاله المناد في الشدة والأنيث في الوحشة والنصير في القلة فكم من دنب مغفور وعيب مستور وحاجة مقضية وكربة مفرجة وبلية مرفوعة ونعمة متجددة وسعادة مكتسبة وسقاوة ممحوة وكم في أفطاع الأرض من جموع طامت تدعو ربا جليلا في ساعة واحدة بلحظات بحاجات متنوعة والسنة مختلفة هذا يدعو بلغة عربية وذاك بأوردية وثالث بهندية ورابع بسواحلية وخامس وسادس منهم مذنب يسأل ربه مغفرة جنبه ومريض يدعوه ان يكفي مرضه ومنهم فقير يسأله تداد دينه ومنهم مظلوم يسأله نصرته وحيران يسأله دلالته ومنهم ومنهم فسبحان من لا تستبه عليه اللغات ولا تلتبس عنده الحاجات ولا تختلط عنده الأفواس ولا يتبرم بكثرة المسائل مع كثرة السائلين وتنوع المسئولات بل يسمع ضديج أصواتهم بالسلاف لغاتهم وتنوع حاجاتهم لا يسأله سمع عن سمع ولا داعي عن داعي ولا تسجله حاجة عن حاجة لا تغلطه كثرة المسئولات ولا يتبرم بي والحاجات أحاط بطره بهم وعلمه بنياتهم وغناه بذكرهم وقدرته بأجبهم يدعوه الغريق في غرقه والمظلوم في سجنه والمريض في كربه والأسير في أسره وفي لحظة واحدة يغزر جنبا ويستر عيبا ويكتب كربا ويجبر كثيرا ويغني فقيرا ويعلم جاهلا ويهدي طاملا ويفك عانيا ويكتب عاريا ويشدي مريضا ويعافي مفتلا ويقبل جائبا ويجزي محتيا وينصر مظلوما ويكتب ظالما ويجد يفرج همى ويفجع جائعا ويرتد حيران ويجيز لهبان ويقيل أشرف ويسر عورة ويؤمن روعة ويرفع أطواما ويضع آخرين قلوب العباد ونواصيه الديده وأزمة الأمور معفوضة بقضائه وقدره فهو أحق من ذكر وأعز من عبد وأعظم من حمد وأعونا من ذكر وأنصر من ابتغي وأرأف من ملك هو أجود من سواه، علمه بعد علمه، وأفوه بعد أذره، ومغفرته عن عذبه. من سماه من أمره جل جلاله على عباده المؤمنين أن ينزل بهم من الشدة والضر، وما يلجئهم إلا توحيده، فيدعونه مخلصين رضي فيه، ويروجونه ولا يرجون أحد سواه. فتتعلق به القلوب وتنسى سواه فتنطرح بين يديه فتتوكل عليه فتدوق حناوة الإيماء يخسبئ سيد الأخيار في ظلمات في الغار فيلتبت إليه أبو بكر يقول يا رسول الله لو نظر إلى موضع قدميه لرآنا فيقول يا أبا بكر ما ظنك بسرين الله تالدهما لا تحزن إن الله معنا. ويسر موسى عليه السلام لقومه المؤمنين فإذا البحر أمامهم وجرعون وجنده وراءهم فيقول أصحاب موسى إنا نمدركون سيصرق بهم كلا إن معي ربي فيهدينا وهود عليه السلام يجتمع الملأ حوله مهجدين وقد اصطبعفوا قوته واحتقروا حينته فيصرق بهم ستيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم ولوط عليه السلام جاءت ملائكة كرام فإذا بقومه الفجار يخوضون ويتعرضون فيقول بنسان حسير لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن سبيد فتقول الرسل إن ركنك سبيد ويقول عليه الصلاة والسلام محمد النبينا يقول وهو يتبسر لوطا رحم الله لوطا لقد كان يأوي إلى ركن سبيد أما نبي الله دانيال عليه السلام I yeah. am. فقد أخذه الملك الضار المختنطر وحبثه وأدخن عليه أسدين مجوعين وأغلق عليه الباب وأوقف الحجاب، لكنه لم يغلق أبواب السماء فينظر النبي إلى الأسدين ويرفع بصره إلى السماء فيقول الحمد لله الذي لا ينسى من ذكره الحمد لله الذي لا يخيب من رجاه الحمد لله الذي لا يكل من توكل عليه إلى غيره الحمد لله الذي هو رجاؤنا يوم تسوء بنوننا بأعمالنا الحمد لله يكفف حزننا عند تربنا الحمد لله الذي يجزي بالإحسان يحسانا الحمد لله الذي يجزي بالصبر نجاه ستهتز أبواب السماء بهذا الدعاء فإذا صالح. عرف الليل بكاءه والنهار عطاء عرفته الارمنة الضعيفة والمسكين الكثير ويفتح باب السجن سيدا اسدان في زاوية جاثمان كأنهما هران نعم ولماذا لا ينجيهم ربهم وهم الذين يحبونه ويطيعونه لم تكن محبتهم لربهم اجعاء بالنساء لا حقيقة في الواقع بل يحبونه حبا صادقا يقدمون امره على كل امر ومراده على كل مراد عرفوا شرط المحدة فعملوا به كل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحددكم الله فسبحان ربنا الجليل هو اهل السماء ثمن بجميل من السناء الموافي ما تناء عليك إلا امتنال ومثال للأنعم الفائضات ذابت النفس هيبة واحتراما وتأبت عن بلعريق لها آتي حبنا وامتجاحنا ليس إلا وانضت منك يا عظيم الهبات لو برين الأشجار أقلام شكر بمداد من ججنس والفرات لو نقشنا سناء من دمانا او بذلنا ارواحنا الغاليات او سجدنا على تبايا رصات او زحفنا زحفا على المرمضات او بكينا دما وطابت عيون بنهيب المدامع الحارقات ما اتينا لذرة من جلال او تكرنا آلاء كالغامرات اي شيء يقوله الشعر لما يتغنى بطالق الكائنات قابض باسط معز مذل لم يزل مرغم أنوط الطغاة فاكض رافع بصير سميع لدبيب للنمل فوق الحصاة ينكف العابدون من كل جنس وبلاد على اختلاف اللغات لم يغب عنه همسة أو هتاف للمناجين من جميع الفئات الولي المتين ما خاب ظن لنفوت في فضله طامع من يعاتي المريض من بعد تقم وقنوط من صب المستشفيات من يسل النفوس بالصبر لما تبتلى بالنوازل القاسمات من يغيث القلوب مما دهاها من هموم بئيسة جاتمات إنه الله إنه الله وحده جل شأنا كيف نحصي آلاءه الوافرات ومن تعرف إلى الله في الرفاء عرصه الله تعالى في ذكر بكر الياتعي في مرآة الجنان في ترجمة جنان الحمال أنه ألقاه بعض الملوك بين يدي الأسد في حال غضبه عليه قال فأقبل عليه الأسد وقد حبث معه فجعل الأسد يكمه ثم يصصق به ولم ينذه بشيء فلما فتح الباب خرج الأسد يعدو فقيل للشيخ كيف كنت لما اقترب منك الأسد وجعل يحرك فمه على جسدك فقال كنت والله أسبح الله وأتفكر وهو يقرب فمه إلى ذيابي هل لعاب الأسد طاهر أن نجف واحفظ ربعب الثلث فجلست ابنته عند رأسه تبكي قال يا بنيتي ما يرشيكي قالت أخاف مما أنت مقبل علي قالت في عني لقد ختمت في هذه الزاوية أكثر من ألت ختمة كلها لأجل هذا المطرح وقال أبو عبد الرحمن السلمي قبل موته قال كيف لا أرجو ربي وقد ثمت له ثمانين رمضانا وقال أبو بكر بن عيات لابنه عند موته يا بني أترى أن الله يضيع لأبيك أربعين سنة يخدم فيها القرآن كل ثماث أو سبعة وحسان بن أبي السلام كان يأوي إلى امرأته في جراسه ثم يخادعها كما تخادع المرأة فبيها فإذا غلب على ظنه أنها نامت قام إلى مصلاه فتناومت يوماً ثم لما كفر في مصلاه وصلى ركعتين التفتت إليه قالت يا حسان قال ما تريدين قالت أما تريد أن تنام فالتفت إليها قال تريدين مني أن أنام والله إني لأعج صلاتي هذه لنومة طويلة نعم إن العبد إذا استقى الله وحفظ حدوده وحقوطه في رقائه رعى صلاته وصومه وغض بصره وحفظ فرجه فقد تعرف بذلك إلى الله فعرفه الله تعالى في الشدة الله تعالى وقربه وذكره لما نزل قول الله تعالى لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بن شاب الصحابي الصالح العابد قال يا أبي قال نبيك يا رسول الله قال يا أبي إن الله أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا فانتفض يا أبي قال يا رسول الله وثماني الله لك هل ثماني الله بأثني قال نعم فامطلق أبي باكيا وصل النبي صلى الله عليه وسلم الفجر يوما ثم الكفت إلى بلال قال يا بلال قال لبيك يا رسول الله قال حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام فإني سمعت دفن عليك بين يدي في الجنة فبما سبقتني إلى الجنة قال بلال ما عملت عملا أرجى عندي أني لم أتطهر طهورا في ساعة من الليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب الله تعالى لي أن أصلي نعم كان أولئك أيها الإخوة الكرام يعرفون ربهم جل جلاله بأنواع الطاعات وأخيرا مع كل هذا القنا والفضل لربنا المتعال إلا إن أنه جل جلاله يفرح بعباده إذا أقبلوا عليه ويقربهم إليه روى الترمذي. أنه صلى الله عليه وسلم قال يقول الله تعالى ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان فيك ولا أبالي ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي ابن آدم إنك لو أسيتني في قراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تسرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة أسأل الله تعالى أن يقربنا إليه ونجعلنا ممن يتعرفون إلى ربهم جل جلاله في شدتهم وفي رقائهم أقول ما تسمعون واستغفر الله الجليل العظيم لي ولكن من كل جنب استغفروا واتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم أما بعد أيها المؤمنون من حق ديننا علينا أن نتكلم عن عظمته فهو دين يسرب نفسه وإن ضعف أهله عن نصرته ومن حق رسولنا وسيدنا وقرة محمد صلى الله عليه وسلم من حقه علينا أن نتذاكر أخباره ونسبر غواره لنرى كيف تعامل صلى الله عليه وسلم مع خصومه حتى نصر دينه بدل ماله ونفسه لدعوته حتى أظهر الله تعالى دينه على جميع الأبياننا كان النبي صلى الله عليه وسلم متميزاً بدعوته وبخيريته منذ بعث وكان قبل ذلك متميزاً بأخلاقه وأمانته حتى لقبته قريس وهو بينهم لما يبعث كان يلقبونه بالصادق الأمين كانت قريش. تستحيل عليه أن يكذب أو أن يخون الأمانة وما قصة بناء الكعبة ووضع النبي صلى الله عليه وسلم للحجر بنفسه في مكانه إلا تدل على تصديق قريش بأمانته وفدقه عليه الصلاة والسلام ثم يبعث محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ويعيش بهمة تنظر إلى القمة لم تكن غايته أن يسلم بلوهات كلا ولا أن يملك مكة ولا المدينة ولا جزيرة العرب هلا وإنما كانت رايته أن يعبد الدنيا كلها لربنا جل جلاله كان يعيش بهذا الشعور، وهو مستبع في كعاب مكة كان أصحابه يعذبون ويقتلون ويطارجون ويحاصرون وهو ينظر إلى القمة ويبشرهم بنصر الله تعالى لهذه الأمة كانت قريسة تحاربهم بكل عم ومع ذلك فدينه صلى الله عليه وسلم ظاهر وهو إلى اليوم لا يزال دين الإسلام هو الدين الواثق في نفسه حتى وإن ضعف أهله عن نصرته انظر إليه صلى الله عليه وسلم لما تمكن له الأمر في المدينة في السنة الثالثة من الهجرة بعدما كتب صلى الله عليه وسلم مع قريف سلح الحديدية وهازنهم على ترك الحرب بينه وبينهم عشرة سنين جعل عليه الصلاة والسلام يرسل الكتب إلى الأمطار يدعوهم فيها إلى الإسلام كان يعلم عليه الصلاة والسلام أن أعظم قوتين في عصره هما فارس والروم فبدأ بهما فأرسل كتابا إلى عظيم فارس إلى كسرى وأرسل كتابا إلى هرسل عظيم الروم نقف اليوم مع حادثة مع عظيم الروم وكيف كان شعوره لما وصل إليه الكتاب وما هي عقيدة النصارى أسرا في محمد صلى الله عليه وسلم وكيف كان الملك والدنيا حائنة بين أن يسلم عظيم الروم أرسل عليه الصلاة والسلام دحية الكلبي رضي الله تعالى عنه. أرسله إلى رقل بكتاب، وصل الكتاب إلى رقل، وكان رقل قبل ذلك قد انتصر على بعض أعدائه. فتحرك ماتيا من القامي أعمى من جمس حتى وصل إلى إيليا إلى القدس، والسمونها إيليا بمعنى بيت الله، وصل إليها ماتيا. شاكرا لله تعالى على النصره على أعدائه وصل إلى إيليان ثم لما نظر مرة في النجوم وكان منجم الحزاء ينظر في النجوم نظر في النجوم ثم أصبح في صباحي وهو متغير فقال له أصحابه ما بالك أيها الملك قد رأينا تغيرك اليوم قال إني نظرت في النجوم فرأيت أن ملك الخسال قد ظهر فقالوا له ما يخسف في العالم؟ ولم تكن لهم علاقة واضحة ومتواصلة بالعرب في جزيرة العرب لينما كانت علاقتهم وخلطتهم باليهود قالوا ما يختفن في العالم إلا اليهود فإن فيت يعني إن كنت خائفا من ملك يظهر لليهود فإن فيت بعثت إلى مملكتك يعني إلى أمرائك في كل مكان فقبضوا على من كان عندهم من اليهود فذبحوهم قال لا لا تفعلوا فبينما هو على ذلك وجهية رضي الله تعالى عنه في الطريق مقبلا يسير إلى الشام يسير إلى إلياء معه كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو على ذلك إذ أقبل إليه رجل من عند ملك الغسافنة والغسافنة هم قوم من نصارى العرب كانوا يسكنون الشام وكانت الروم تكرمهم لأنهم يعيشون بينهم وبين جزيرة العرب فكانوا يكفون العرب عن الروم وصل هذا الرسول من ملك الغسافلة اله رقل يخبره ان محمدا صلى الله عليه وسلم قد ظهر وانه انتصر انتصارات متعددة وانه يدعي النبوه الى غير ذلك فلما راه رقل ذلك وقع في نفسه شيء. ثم فاذا بجفيا يصل اليه معه كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اول ما وصل الكتاب اله رقل نظر الى الكتاب ثم السفت إلى الرسول الذي جاء من عند الغساسنة وقال لأصحابه انظروا إليه أمختفل هو أم لا فلما كتفوا عنه فإذا هو مختفل فعلم أن العرب يختفلون ثم قرأ الكتاب فماذا كتب صلى الله عليه وسلم في الكتاب انظر إلى العزة التي يتعامل بها صلى الله عليه وسلم مع الناس ليس فقط عندما ينظر صلى الله عليه وسلم إلى قوة المسلمين لا ينظر فقط إلى عدد الأسلحة التي يملكونها أو كم عنده من الجنود إنما كان يعلم أنه لا يقاتل بقوته إنما الله تعالى هو الذي تكفل بنصرته انظر إلى العزة وهو يكتب إليه الكتاب يكتب هذا الكتاب وهو لم يستحمد مكة بعد يكتب الكتاب والكابة حولها أكثر من ثلاثلئة وستين صالما من دون الله يكتب الكتاب وهناك جموع من المستضعتين من المسلمين لا يزالون يعذبون ويسجنون ويبطهدون في مكة ومع ذلك يكتب صلى الله عليه وسلم الكتاب بكل عزة وهو يخاطب رجلا عظيما من عظماء الأرض وهو رئيس على مملكة عظيمة في زمانه اثناء إلى العزة في هذا كتب صلى الله عليه وسلم إليه وزحية واقف ورسول ملك الغساسنة ومن كان حوله رقل من مدرائه وقبراء دولته يستمعون إلى هذا الكلام فإذا به صلى الله عليه وسلم قد كتب إليه بسم الله الرحمن الرحيم ين محمد عبد الله ورسوله إله رقل عظيم الروم سلام على من اتبع الهدى أما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام أسلم, أسلم تسلم, تسلم, تسلم أسلم يؤثر الله أجرة مرتين فإن توليت فإن عليك في الدين والأريفيون هم الزراع يعني اسم قومك من الضعفاء والعامة الذين يبقون على سفرهم لما تبقى على كفرك فإذا أسلمت دخلوا أيضا في الإسلام فأنت رأس يتبعك بقية الأعضاء فإذا أنت أعرفت تحملت آتان من اقتدوا بك أيضا قالت إن عليك إسم الأريسيين ثم كتب عليه الصلاة والسلام يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم نتفق على قاعدة نحن وإياكم ما هي أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من جون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون إيه الكتاب تحير هرقل وزعل يقلب الكتاب وينظر فيه ويتذكر ما كان قرأه من كتب سابقة مقدسة عندهم من ان نبيا سيظهر بعد عيسى وانه من الصفات كذا وكذا فجعل يتأمل في ذلك ثم التفت الى صاحب شرطته وكان يريد أن يسأل رجلا من حادثة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذا الكتاب غير دحية الكلب فيخشى أن دحية الكلب دام أنه مرسل أصلا من عند هذا النبي أو من عند هذا الملك فإنه قد يتحيذ إليه فأراد أن يأخذ أحدا يكون محايدا قال لصاحب شرطته قل بشام ظهرا لبطل حتى تأسيني بقوم من, من أهل هذا الرجل الذي أرسل إليه يعني من أهل جزيرة العرب أو من أهل مكة ماذا صاحب الشرطة يبحث فإذا بجمع فيهم أبو سفيان وجمع من أهل مكة قد جاءوا بتجارة إلى الشام في الهدنة التي بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم هدم عليهم صاحب الشرطة ثم اتساقهم إلى انرقل فأدخلهم عليه وهو بإيليا فلما دخلوا عليه أجلسهم بين يديه وأجلس حوله غضماء مجلسه وصحبه الذين يستشيرهم دائما ثم دعا بترثمان ثم قال لي الترجمان سلهم أيكم أقرب نسبا بهذا الرجل الذي يدعم أنه نبي وطلب أن يكون أقربهم نسبا لأن صاحب النسب القريب منك يعرف خاصتك وظاهرك فيعرف كيف اتعامل مع أهلك يعرف كيف نسأت أصلا لأنه ابن عمك وقريب منك فطلب هرقل أن يكون المتحدث وأقربهم به نسبا فقام أبو سفيان قال أنا أقربهم به نسبا قال أجلوه مني فأجلوه من حتى وقف بين يديه قال اجعلوا أصحابه وراء ظهره فجعلوا أصحابه وراء ظهره وراء ظهر أبي سفيان ثم قال هرقل لسر جمان قل لهم إني سائل هذا الرجل مسائل فإن كذبني فكذبوه إذا كذب في مسأله ووجهه إلي فأكيروا إلي أنه كذب في هذه قال أبو سفيان فوالله لقد قال ذلك ولقد علمت أني لو كذبت ما ردوا علي وإنما نحل كلنا نحن أعدال ذاك النبي أصلا إن كذبت فما ردوا علي ولا تضحوني لكني كنت امرأا سيدا أتكرم عن الكذب وعرفت أن أدنى ما يكون في ذلك أدنى ما يلحقني من كذبي أن يروه عني في مكة ويزمونني ويعيبون علي أني كذبت يوما من الدهر انظر إلى الأخلاق حتى وإن كان أهلها كفار، لكنهم كانوا أصحاب مرؤء. صارف والله لولا الحياة أن يأثروا عليا كذبا لكذبته. قال أبو سفيان، فكان أول ما سألني عنه. وانظر إلى الأسئلة التي تنم عن علم عنده رقّل. ولما نظرنا في صيرة هرقل، وجدنا أنه كان أسقفا عظيما للكنيسة النصرانية الشرقية. إذا الرجل لما يتكلم كان يتكلم بعلم. ليس مجرد ملك عادي يملك الناس يضبط ما يتعلق بالملك وإدارة الخلق لا وإنما رجل جمع ما يتعلق بالعلم السرعي أيضا جاء ليسأل عدة مسائل وانتبه إليها قال أخبرني عن هذا الرجل الذي فيكم يعني أعطني كلاما عاما عنه قال أبو سفيان فزهدت من أمره قلت هذا رجل ضعيف ومسكين ثم قلت وهو ساحر كذاب فقال هرقل إني لم أطلب منك أن تفتمه أنا أريد كلام عاقل لا أريد أن, أن تطرخه وتشتم إني لا أريد منك أن تشتمه ولكن أكبرني عرض رقل أنه ترك الأمر لأبي سفيان سيظل يفتم فأراد أن يقفه على مسائل محددة قال كيف نسبه فيكم؟ قال هو فينا دون سب وسأمل في الأسئلة وسوف تعلم لماذا اختار هذه الأسئلة بالذات لم يسأل من أبوه من أمه كيف تربى هل نسأ يتيمن هل نسأ بين والديه؟ قال كيف نسبه فيكم؟ قال هو فينا دون سب قال هل قال هذا الخول؟ منكم احد قبله هل هناك احد قبل في في قومكم ادعى انه نبي قبل مئة سنة مئة سنة قال ابو سفيان لا قال فهل كان من ابائه ملك قال ابو سفيان لا قال فاشراف الناس يتبعونه ام دعساؤهم قال ابو سفيان بل دعساؤهم طبعا ابو سفيان يقصد عامة من تبعه وإلا فقد تبعه أشراف كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي هم أشراف في قومهم لكن عامة المؤمنين الذين تبعوا ويعتبروا من الضعفاء قال بل ضعفاؤهم قال أيزيدون أي أن ينقصون قال بل يزيدون والله يا جماعة تأمك تطبق هذا اليوم في حال الأمة لا يزال المسلمون يزيدون ولا يزال من يدخل في الإسلام من الأوروبيين ومن غيرهم ومن الأمريكيين ومن, ومن أهل فلسطين إلى غير ذلك سواء كانوا نصارى أو كانوا وثنيين أو هندوس أو أو بوذيين أو غير ذلك لا يزالون يتزايدون يوما بعد يوم وإلا لم يكن الإعلام يخدم ذلك أي أن قال أين يزيدون أم ينقصون قال بل يزيدون قال هرقل تهل أحد منهم وسمع إلى القيد قال هل يرتد أحد منهم شخطة لدينه لأنه ما يعجبه الدين ليس الذي يرتد بشدة العذاب لا هل يرتد أحد منهم شخطة لدينه بعد أن يدخل فيه قال لا قال فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال في حياته السادقة قبل أن يقول أنه كان يكذب بتعاملاته قال لا قال هل يغدر هل يؤاهدكم فيغدر قال أبو سفيان لا ونحن منه في مدة ال... نحن الآن في هدنة لا ندري ما هو فاعل فيها ما ندري يمكن يغدر قال ابو سفيان ولم تمكنني كلمة ادخل فيها شيئا غير هذه الكلمة يعني ما استطعت ان ادخل شكا فيه الا في هذه العبارة فقاله هرقا وما يخاف من هذا لماذا انتم بين بينها حد؟ لماذا تخافون ان يغدر قال ابو سفيان ان قومي امجوا خلفائهم على خلفائه يعني نحن قد تحالفنا مع بكر لنا وخذاء تحالفوا مع تبكر لما قاتلت خزاعة نحن ساعدنا بكر على خزاعة ونحن بينه بينه عهد أننا نتقاتل فلما قال ذلك أبو سفيان له قال له إن كنتم بدأتم فأنتم أقدر قال أبو سفيان فوالله من سفت إلي منها ثم قال له فهل قاتلتموه قال نعم قال كيف كان قتالكم إياه قال الحرب بيننا وبينه سجال ينال منا وننال منه قال فماذا يأمركم قال يقول اعبدوا الله وحده ولا تسلكوا به شيئا وترك ما يقول اباؤكم ويأمرنا بالصلاة والصدقة والعفاة والصلة انتهت الاسم فلسفته رقل إلى السرجمان وقال كله. له سألتك عن نسبه فذكرت انه فيكم دون سبق. فكذلك الرسل شبأت في نسب من قومها وسألتك هل قال أحد منكم هذا القول من قبله فذكرت أن لا فقلت فلو كان أحد قال هذا القول قبله لقلت رجل في بقول حين قبله رجل نظر في التاريخ فرأى رجل عدة عنه نبي ففعل مثله وسألتك هل كان من آبائه ملك فقلت لا فقلت قلت يعني استنتجت في نفسي لو كان من آبائي ملك لقلت رجل يطلب ملك أبيه وسألتك هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال فذكرت أن لا فعرفت أنه لم يكن ليكذب على الناس ثم يكذب على الله تعالى وسألتك أشراف الناس يتبعونه أم ضعفاءهم فذكرت أن الضعفاء اتبعوه وكذلك أسباع الرسل قال وتألتك أيزيدون أم ينقطون فذكرت أنهم يزيدون وكذلك أمر الإيمان حتى يتم لا يزال يزداد وإن كان بكل حتى تكون له الغلبة وإذا نظرتم أيها القضلاء وجدتم أن عدد المسلمين الذين أسلموا في مكة خلال دعوة النبي صلى الله عليه وسلم فيها في ثلاثة عشرة سنة قضاها في مكة يدعو إلى الإسلام وكثير من الشرائع لم تكن سرعة أصلا إلى الآن في متكة يعني ادخل بالإسلام حتى في أوائل السنين ما كان في صلاة فقط أن تعتقد أن لا إله إلا الله انتهى لا في صلاة ولا في ذكاء ولا حج ولا صوم ولا جهاد في أوائل, في أوائل السنين ثم فرضت الصلاة بعد ذلك وفرضت بقية سراع بعدما هاجر عليه الصلاة والسلام يعني كان الإسلام ليس فيه أي سكاليف ومع ذلك عدد الذين دخلوا في الإسلام خلال ثلاثة عسرة سنة بالاستقراء في التاريخ والسيره. يجد أنهم لا يتجاوزون مئة وخمسة عشر رجلا ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ناشى ثلاثة عشرة سنة وليسلم على يد السنة إلا ربما عدد لا يتجاوز الأربعة والخمسة ومع ذلك لا يزال عليه الصلاة والسلام يعمل لأجل دعوته قال رجل كذلك لا يزيدون حتى تكون لهم الغنبة ثم قال وسألتك أيرسد أحد منهم سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه فقلت لا ثم قاله رقم وكذلك الإيمان حين تخالط بساشته القلوب والله إذا تمكن الإيمان في القلب لو تأتي قوة الدنيا لتنزعه فما تستطيع قال وسألتها هل يغجر فذكرت أن وكذلك الرسل لا تغجر وسألتك بماذا يأمركم فذكرت أنه يأمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وينهاركم عن عبادة الأوسان وأنه يأمركم بالصلاة والصدق وفي روايه والصدق والعفاف فإن كان ما تقول حقا اتمنى بعد ذلك إلى النتيجة فإن كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدميها فيه وملك صلى الله عليه وسلم موضع قدميه رقل وفتح في عام 15 الهجرة فتح القدس القائد المضفر الفاروق رضي الله تعالى عنه عمر وملكها المسلمون وحكموها حتى وقع عليها بعد ذلك ما وقع من غزو النفرة ثم ثم غزو اليهود ثم قاله رجل سيملك موضع قد مياهتين وقد كنت أعلم أنه خارج أعلم أن هناك نبي سيظهر لم أكن أظن أنه منكم يعني منكم أيها العرب في مكة قد يكون من العرب الغساسن أو نحوه قال سلو أعلم أني أخلص إليه لو أعلم أن الطفيع أن أطل إليه لتجسمت لقاعه لتعجل أجل أن ألقاه ولو كنت عنده هذا كلام ملك وأتقف في الوقت نفسه رجل جمع عز دينه وعبد من أجل عز الدين وجمع ملك الدنيا أيضا يقول ولو كنت عنده لغسلت عن خدميه بالماء يعني لخدمته حبه وعبودية تامة ثم دعا هرقل بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بعث به زحية فقال اقرؤوه فجعل يقرأوا هذا الكتاب باللسان العربي ليسمعه وليفهمه أبو تفيان فإذا فيه من محمد عبد الله ورسوله إله رق العظيم الروم سلام على نتبع الهدى أما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام أسلم فأسلم يؤتك الله أجرة مرتين فإن وليت فإن عليك اسم الأريسيين يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أن نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يستخذ بعضنا بعضا أرباب من دون الله فإن تولوا فقولوا اهدوا بأن مسلمون قال أبو سفيان فلما قال ما قال وجعل الكتاب يقرأ عليه والله لقد رأيت وجه هرقل يتحادر عرقا من كرب الصحيفة سدت الكلام عليه قال فلما ختم الكتاب كثر عنده الصخب وارتفعت الأصوات فأمر بنا فأخرجنا قال لما فرجنا قلت لأصحابي لقد أمر يعني ظهر لقد أمر أمر يعني دين لقد أمر أمر ابن أبي كبسة يعني النبي صلى الله عليه وسلم وذلك أن العرب إذا أرادت أن تحقر من شخص نسبته إلى جد لا يعرف فأبو كبسة جد من أجزاء النبي عليه الصلاة والسلام لكن غير مسهور فأراد أبو سفيان أن يحكره فقال لقد أمر أمر ابن أبي كبسة إنه لا ملك بني الأسر. ثم مضوا بعد ذلك إلى مكة. قال أبو سفيان: تمازلت موقنا أنه سيظهر حتى أدخل الله تعالى عليه الإسلام. لا. لما تيقنه رجل أن هذا الدين حق وأن هذا الكتاب من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي جاء بالصدق، جعلت سناة سنازع في نفسه محبة الدنيا ومحبة الحق. ولو كان فقيها عالما لعلم أن قوله صلى الله عليه وسلم أسلم تسلم معناها أن إذا دخلت الإسلام ستسلم يقينا في الدنيا وفي لكنه لم يوسط لفهم هذه العبارة أسان هيرقل إلى دحية قال انزد هذا الكتاب إلى الناطور وهو كبير أتاقفتهم هيرقل هو الرئيس على الأتاقفة والناطور هذا أيضا هو كبير عظيم من مي كبرائهم وكان له جلال قدر قال انزده إليه فمضى بحية بالكتاب إلى ذاك الناطور فلما قرأه بكى وقال أشهد أن هذا النبي الذي أمر نعيسى باتباعه ثم خلع من عليه الصليب والمسيح التي تلبسها النصارى ولبس فيابا أخر وأقبل إله رسل وقال يا أيها الملك أسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فانطلق عليه الناس يضربونه حتى مات تحت لهم فعلنا هيرفل أن هذا العظيم في الدين فعل به ذلك فكيف سيفعل به فجرب طريقة أخرى أمر بالناس فجمعوا في مثل القلعة ثم قام ومنع من دخول السلاح أن يدخل الناس من غير سلاح فاستمعوا بين يديه فقام على مرتفع ثم قال أيها الناس إنكم قد علمتم بهذا الكتاب الذي وصل إلينا فما رأيكم أن ندخل في دينه هذا أمر لا يؤخذ مشورة الناس عليه مدام عرفت أنه حق قال ما رأيكم أن ندخل في دينه قال فقاصوا حيثة الحمر كالحمر الوحسية التي يقبل إليها الأسد يسترس منها فتحيث وتفصرف حاسوا حيثة الحمر اضطربوا وتودهوا إلى الأبواب ليخرجوا ليأتوا بأسلحتهم لقتله فلما رأى ذلك علم أنهم من يوافقوه على أن يتبعوا الدين وأنه إن أسلم قد يقتل أو قد يتل أنه الملك فقال لا لا إني لم أرد ذلك لم أرد أن أعرض عليكم حقيقة أن تبقلوا في الإسلام لكني أردت أن أعرف صلابتكم على دينكم فاتبقوا عليه ثم تجدوا له لما قال ذلك فلم يزل هرقل على, على نصرانيته لأنه وقع بينه وبين المسلمين حروب بعد ذلك فلم يزل على ذلك حتى مات أيها لحبه الكرام ختاما هذه العبارات التي تكلم بها هرقل هي عبارات عرفها أفواً من سرع الله تعالى الذي أنزله في الأديان السابقة يعني ميرقل بتتبع الأديان والرسل الذين أبعثهم الله تعالى إلى الناس أن هؤلاء الرسل في شرعتهم وفي طريقتهم مع الناس في كثير من الأحيان تكون الطريقة التي يتعامل بها الرسل مع الناس والطريقة التي يقابلون بها تتكرر مع جميع الرسل كما ذكر الله تعالى ذلك بكتابه ما أرسلني قبلكا للرسول إلا نحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون جميعا جاءوا بالتوحيد وكل هؤلاء الذين يبعث إليهم الرسل يقولون لهؤلاء الرسل ساحر أو مجنون حتى قال الله تعالى أتوا صودس فلهم قوم خاطمون أي يوفي بعضهم بعضا بأن يواجه الرسل بمسر ذلك فكل الرسل يكذبون ثم تقول لهم الغلبة بعد ذلك هذه الأمة التي بعث إليها محمد صلى الله عليه وسلم الفرق بينها وبين الأمم السابقة أن نبيهم لم يدعو عليهم بالهلاك وإنما استأنا بهم أما قوم نوح فدعى ربه أن مغلوب فانتصر أما شعيب فأخذهم عذاب يوم الظلة وطالحة قلت في داركم ثلاثة أيام فهم دعوا على أقوابهم فأذهوا وأرسل الله تعالى رسلا بعد ذلك بشرع جديد أو بسرع مقدر لمن قبله هذه الأمة تختلف عنهم أن أمرها طويل يستمر إلى قيام الساعة هذا اولا الأمر الثاني أن رسولنا صلى الله عليه وسلم لم يدعو بالهلكة على من خالفه فأعطوا فرصة لأجل أن يفكروا أو لأجل أن يخرج الله من أصلابه من يعبد الله الأمر الثالث أن هذه الأمة جعل الله تعالى فيها صوراً لنصرة نصرة لأمة لنفتها أذر مستعدت يكذب النبي ينجر الله تعالى عذاباً ولم يكن يشتهر عندهم ما يتعلق بالجهاد والغنائم كان عندهم شيء من ذلك لكن لم يكن مشهوراً أما هذه الأمة تعلق الله تعالى نصرتها بعملها هي فقالت سبحانه وتعالى إن تغفروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم يا ايها الذين امنوا اذا لقيتم فئه ما كان يتوصل الي وجلث وانا انصركم لا تثبتوا قاتل وقالت الايه الاخرى قاتل الذين يذلونكم من الكفار تقتلوا المشرك حيث وجدتمو إذا اخر ذلك اذا تاملت وتتامل نحن المطالبين بان نبدل ديننا ما دام ان هذا هو كلام الكفار وهراق البيث يقول سيملك موضع قدمي فما الله جل الذي اذا ما هو المطلوب من كل واحد منا وهو يرى اليوم تسلط اليهود على المسلمين في ايليا في القدس ويرى تسلط النصارى على المسلمين في مواضع كثيرة من العالم المطلوب من كما ذكرنا سابقا في خطب حبيبه ان تقدم ما تستطيع لدينك من دعوة اليه من أمر بمعروف نهي عن منكر من جمع للخير من قيام على مسائل الخير من جهاد في سبيل الله أي تستطيع أن تقدمه على وفق شرع الله تعالى وشرع رسوله صلى الله عليه وسلم فأنت مطالب مثل ذلك لكن احذر من أن يقع في قلبك اليأس وتقول والله الدين لا يزال يضرب كل جهة ويقع في قلبك حب الدنيا وحب الراحة كما وقع في قلبه رقل فتركن إلى ذلك فتاه لك أسأل الله تعالى أن يمتعنا وإياكم بما سمعنا أسأل الله أن يمتعنا وإياكم بما سمعنا وأن يجعلنا ممن ينصر الله تعالى بهم دينة وممن يظهر الله تعالى بهم سريعة اللهم اصدقنا لفعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. اللهم وإذا أردت بعضادك فتنة فقدنا إليك غير خزايا ولا مفتولين اللهم عز الإسلام والمسلمين واخذر الشرك والمشركين وجمر أعدائك أعداء الدينة اللهم من أرادنا أو أراد بلادنا أو أراد أمننا أو أراد ولاة أمرنا بسوء فأجبله بنفسه ورد كيبه في نحره واجعل تجبيره تدميرا عليه اللهم اجمع قلوب إخواننا في ثلاثين